إذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوجهم النار لا عليكم فكونوا بها تكذبون قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقَاقُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ وَلَخَسُوا فِيهَا وَلَن تُكَلِّمُونَ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه